هل يصح أن يؤذن للصلوات الفائته؟ وإذا صح ذلك هل يكون على مسمع من الجميع أم يكون لمن سيصلي صلاة الفائدة فقط يسن الأذان لقضاء الصلاة الفائته. وإذا كان المصلي منفردا أي وحده كان الأذان بحيث يسمعه هو حتى لا يحصل ارتباك لمن يسمعه إذا رفع صوته أما إذا كان هناك جماعة يقضون صلاة فالمؤذن يرفع صوته ليسمعهم والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس اي ارتفعت ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر والله أعلم